بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ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 الذين ينكذبون بيوم الدين وما ينكذب به الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا ا ان لهم مع ربهم يوم اذل محجوبون ثم انهم لصالح الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي غُرِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا غُرِّينُ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنَي يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مر بهم يترامزون واذا انقلبوا الى اهلهم على ابوَ فكِهين وَإِذَا رَأَوْهُ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِم حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِي